بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في من الكتاب لدينا لعلي حكيم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 ظل وجهه مسودًّا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْخِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 وَإِنَّ عَلَى أَثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى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 ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدون مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لَكُمْ لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 امراء فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ Altyazı M.K.